بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى عليه أجمعين إن شاء الله درسية وصوره المرسلات أول كذا إلى آخر كذا وعي المرسلات وصورتي الضباط نية الضباط ترتيب القرآن الكريم كأ آية ده وانا كونهم و أنا مكية صورة صورتها مكاد بيكميتهاي مرك صورة داربو الله كبال لعي مركب الوحدة كل وينو أرك الدنيا الله هوير wal mursalat dabaylihi la diray baan ku dhaartay xurfa si isdaba jooga fal asifaati dabaylihi xoog badan yaa asfan xoog badni wanaashiraati dabaylihi wax faafinaya raxmada iyo maqaarka faafinaya ku dhaate nasaran fal fariqati malaa'ikti wax kala soo caysay baan ku dhaartay farxan oo xaqiiyabaad ilka mala ikti caysay fal mulqiyati malaa'ikti riixna waxyiga waxyiga maxay u soo tood أو dur durdaar إنما nudra ama dajnini inma tuuduna waxa iideen yahay oo qiyaamihi la waqoo dhidda sida ugu feecani waa sida hadal badan bay ka keenan culimadu musalaad ka iyo qarba malaa'ikoo wada fasiri oo wada fasir laakiin sida hadda sida u sucud ee mursalaad ka ay an kala joogsi lahayn ee suula wa qudratu Allah ugu dhaara dabaylaha sucuud qudratu Allah ku tusin dabaylaha hoog badan ee dabasho duu hoog badan tahay iyo ku dhaartay dabaylaha madarka hoggaamiyaha madarka firliye eh ee daruraha kalageeyey madarka hoggaamiyaha laashiraadka iyo ku dhaartay malaa'ikta haqqi baadishka kala soo caysay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 fal aasifati dabaylaha xoog badan baan ku dhaartay sidii xoog ga u socda casfan xoog badni wan laa shirati dabaylaha daruuraha firdhiyey ee roobka horsaacan ku dhaartay nashadan firdhin fal fariqati fal bulqiyati waa suulidan ku dhaartay ee keenay digrin waxyigaa udrin إنما توعدون وح اليدين يباه الواقع ورد الله سارسونا قلناه فإذا وقت الأنجوم حدقها تمسح القدمية نلقيه فتين كالأقدامية وإذا وقت السماء وسمادن فريج لا خالد للعيو وإذا وقت الجبال بورها نصفه تلبطله بضل قده. وإذا الرسول الله وقت الرسول فسوسه وقته تلو وقت خبطه وشطة وقت اللقب تويت وحوي وقيامها قيامها اللي سقوط إيمانها يوم يوم كبر وجيل اليوم وده يفصل يوم كاسمه حوي يفصل شوته وده اللقب تي أي شيء إيمان ليوم من ماله الفصل ليوم الفصل وما أنت ما تؤعدون الواقع وستوابت واتعلت وبعثونا واللي الصباح مركح اتجاه النالك هلا قدامي يفتحن marka soo shaq marka loo muddo qabto waqtiga loo muddo qabtayna waa waqti ajeebi hooyumul fasl qowey marka dadka la soo xaliy la tubacunaa jawaabti idaase saase inoo ilaadashifdhiya leena jawaabtiida ustaasayn waxa weydaa waqtigi in nujumuhu dugaha dumisad la damiyo وإذا وقت الجء الرسول الرسول تأبى تطلعوا تقبطوا والقيامها لأي يوم يوم كبا أجيل دلهم يدي يوم كاسواني عجب ذا وين؟ اليوم الفصل بعد يوم يديه لطمعثنا والنصابين وما أدراك كم حاتك وقت هاي بايوم الفصل بعد نبغى وما لنتهاذ كله كلام حين اللي يوم الفصل فصل وعكالساري دوي لبرروحه سايستو الله روحوا الب محاكمت ده على سوت تاني وما أدري كميات أك تي محافوقي سي ما يوم الفصل وح وجاي وين له هك باليوم إذا ما لنتعو سجن هذه للمكذبين ما لنتقيامه الله الله تقوه كوا مكذبين تاء القرآن كيا أنبيا ذي ما لنتعو سجن هذه وما لنتعيده حسوع العلم mid wal baayada kooraysaa samacnaa lagu sheegay wayl in hogba uu soo galaa yoomidan maalinta lii nu kadiib in kuwabaani Allah qudadaaji sawuuxo ilaa alamn lakiil awliina kuwi hormiyaana hanalaagin summa nutbiimu an raa'ina in Allah xariina kuwa dambana kalaa ka sidaa sano nafcaalu ku sameeyna bil mujrimina damfiila yas wayl dambii la oodna sanba lagu sabay marku xaq diida balay oo ma lagu Allah subhanahu inta aakhiraba lagaa dambii la marku xaq diida balay oo dhanba ay sheegi jiree Ilaahay haddii dawlad Islaam ku soo kun wa xaqadiide sida uu alla u halaagay inuu halaagidoona alamil wikil awliin ku weero miyanna halaagin markay xaqadiide thuma nu tbiicumo ku wey dambana markay xaqadiide kalaa ka sida aan ku sameynaa bu alla leeyahay bil mujrimina dambileeyash qofka marka adunka si uu isagu moodaynin yiblaaydu أضغافكم ممكن، يسوى فقير أله أمين والنفيس قوائني بكتها لجسني، ويسكفر حسيني مركو أله سلادي وتكذب، لكن قالك والبحر بعد نفتك قاد، واللي هو بقى أسرقنا ذي يومه إذا ما للمكذبين كوب بيني، ألا من خلقكم، بأن ننضيه إذا كأبورن، مما إن بيومهينه ضعيفة، وفجعلناه حاية لفي قرار مكان، بكينه حب بدون أسيد دينه، بيله تريه ila قدر muddu macluumin la yaqaano oo intaas soo bilodaa fa qaddarna waan xukunay sidaas aan xukunay ina nu saadin abuurran xukunay faniic ma waana sida qadiruuna kuwa sida yeelay waa allah marka qaddarada haday xukun laga dhigo waa sida aan sheegay hadii qaddarada sergooyin laga dhigana waa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 قال dawliyo toban sano urka waxa ugu banan afar sano ya urku badad ba iyagu ilgay soo baxeen soo nala naye adu mudda إلى قدر المدوء معلوم لأيقان فقدرنا ساسا نحكونا الله سبحانه وتعالى إنما ما يشاء الله كو أبو ران حكومي بألا لي فنعمة وحاوة نسلا قادرون قوة صدايا وإلا الله وإلا نهكبا يومي دين أسوء للمكذبين كوبة بانية ألم نجعل الأرض للكميان نكي يلل كفاة ويل أحياء كوان نول أي ويل يوم أموات كوان نتاين وجعلنا أحواله اللي فيها أرض راح الهواصية بوراء أرضي شام خاتن أرض الدار واصفيناكم أحوال إذن وراء بنى ما أنبيه فراتهن معان ويلنهو باليوم إذا ما لنتعسون هذه الله سبحانه وتعالى وعليه قل كأوحان كي الأول ذات كنول ذات هذه زايق ذات كنول دش هذا الشغل يديكوا لحشر السماء نعمذا كل اللي ديسيه وحوي اذن لا دق نقاق ميسه دولكو بورا ات ادغور دا دير با لو قوقتميه لالا تبيد من اهلها وحان اذن ورا بنبي معان وحريضه اوت كورحيسن انسان بان اديسيني نعمذا ايدا قفكي بينيا يو علا غو سغنادي وين علم نجعل الارض دولكو موانن كييلين كفاتن ويل احيا ان ددن نور ميانا ويل او غا يلين يو امواتن تدنتاي وجعل له فيها الارض دحدر رواسيا بورا ات ادغو تاك تاعن شام يخاطن ورنا دير واسخيناكم وان اذا ورا بالنعي ما انبي يفرتون معن وين لهو بوسق نادي يوم بيجن مالتال المكذبين نعم ذاك هو بيني ملكي قيامة الله تجاه دلوي من انت لقوق تجا الى ما شيء كنتم ما ذا تكذبون به كوه عذاب بيني عذابك أجبيني شتين قال وقاس انت لقوق تجا الى ذيل الهوس و حقيق مدوي قيقا سذيذ ثلاثه صدح لامودلي markii qiiq u kor u baxo qiiq wa kadarteen markuu kor u kaxo u firdaa sadex lamodli la daliliin qabawna malayn wala yughni kamana deeqe yominallahi bulul kan waxba جيمالتون اوره سفر مدمدو ويلن هوق با اوسو نادايوميدن مالنتا للمكذيبين كووربينيه markii qiyaamaha la tago baa ninki naari u waajibta walaa de wakaad beenin tirsay wakaasagalatay sooka wa lagu kaxeyn cidoba kasugmeeso wakaagalow taad beenin tirsena wataa wa dhilli oo saddex farq la waxa marku karukqo yulaama sida kharaadima u dalil hos qabuu ama aha ololkan waxa ka tan maayo ololkan hoos tiis isaga waxba ka إلى ما شيء كنت ما ذاهي تكذبون به كوبينية والنارث إن دلقو تجا إلى ذليل هوس وقِيكم دو وذي ثلاثة شعاب صدح فرق الصاحبة لا ذليل مقبو هوس قاسي ولا يغني كمان في الأكذب ما يمين الله بيقول إنها نارث وترمي وحيطور بشرار إن دم بابرة أوكل قسري كانوا سيدي سو جمالة خطيئة، أورأة، قيلة، سفر مدمدو. وإذا كنت أصدقنا هذا يوم إذن ما أنت للمكذبين قوة بانية. هذا يوم كان يوم يوم يوم يوم يوم لا يندقون أي نددك هاللين. ولا يؤذن اللهم الله ملاعظون ما هي هذا الكهن. وفيعتذرون أي عذر الدار شكتان ما أنت أعيده. ويل يوم إذن للمكذبين marka qiyaamadu way farabadantahay meelaha qaar cod way hadlayaan meelaha qaar kood meelaha qaar koodna ma hadlayaan qiyaamadu way meelo badan marka markii xaaladu soo hadal marka hore ay meesha la yimaado yaa wax leeyahay on sida la oo ay kuwanaan u on on hadalku markaas yimaa laakiin markii xaaladu dhamaato oo wax waliba كانوا كانوا أه يسألنا إجا نقطين بانتهى لقام خلي ماي هذا كان يوم مالين ويا الله يندقون أيه هالين لا تقلنور دهينين ولا يذنوا اللهم لا إذن ماي إله الله لا إذن ماي وفيعتذرون أي عذردار شاكتان ويلنهوك باوسو بناد يوما إذن مالنتها للمكذبين كوبيني قيامدا هذا كان يوم الفصل وما لنتكال حقده كلا سعده كلا صارده jama'nakum wa nidhawuruni ya wal awwalina ku idi ka horeeyaba afay kan hadu idin sugnaade la kumid kayduun xeelad aad igaga baxsataan fakhiduuni xeela wayluun hoog baa yoomaydan maalinta usugnaade lil mukadhibina qofna qofuna wuxu tiri kareen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 جمعناكم عن إذن أورورنا إذن كأيهم والأولين كويهارك هفي كان هدوء إذن سكن إن المتغينا الله هذا كبقة تغوى <تصفيق> ضاع الوحنه هدي ملجو ضعه نوا خير سمين لكن متقد هذا دلشجو لبدي بيشوف سقليه إن المتقيينك هو اللي هو دعاب في ذلال هوس بيكون سقينه هي عيون إلبية هي ملا بيوح الباع هي فواكه وح كسر الغرة حيستو ومما يشتون وح يجي عليهن يقال الله محالديه كلوا عنا وشرب عبها نيا يسووا إدين معا وح والبهاريه جن بالسبب ما شيء سببته كنتم مع تعملونا كوي عمل فлей إن أنا وكذلك سداسانو نجي وأقبل مر النبي عليه رحمه سما فлей بالقول لي أهل النار كيد أرجناي قلدي متقين تاعي وانتهنون إنه كمدناه إن شاء الله بساجد كتشوكتا إنه كمدناه مهاي حالة ضوضن غن في ذلانه ها شوين أو بلادنا ممدودة ذل ممدود وعيون إلى ساقو برقناه عانه يملب فيه يوحوه بالذهب كساقو برقناه Joo, fawakit, fawakit, waxa joo, halina. Joo, haan, haan, haan, haan, haan, haan, haan, haan, haan, haan, haan, haan, haan, haan, haan, haan, haan, haan, haan, haan, إن المتقين قوة الله تكبقا في ظلاله وسوين بكسوغي هي يو عيون إلى السداء وبرقن يو وحول يبقى برقنيا يو فواكه وحيابه بدن لو غراخيستو او مما كيه سهول اي جعلهين يقال الله بحلوه دي عنا عونه وشربوا عبهنيان يسو ايدين معان هنيانته waxaa laga والبهار walbahar malh وحول هو جلامكن بسبب ما شي سبب تي او راخايستا كنت ما داين عمل فلا إنه أنا كذلك و نعمدا نعمدا بي و ان ان لو كذلك سداس يعني نجيئوا اول مرنا المحسنين كو سمفلا ويلن هب يوميدن مال ان تاسول لمل كذيبين كو النعمه بينيه نعمه كو بينيه كلو عنا لدي كو النعمه وتمتعوا راحه في قليلا ان باتين النار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 Voit mutta auttaa itsesi vähän en yritä. Enne kuin te kuulet, on ihmisiä, jotka ovat ihailunnaisia, ja ne ovat niin hyviä, että he ovat niin hyviä, että he ovat niin hyviä, gaalkaa abu lamid yahay qofkan salaadadu kanay qaaducu salaad iyo taariku salaad ba kalee jira taariku salaad waa kamar martu kada markay inta la soo qabtaan la dhii toob keeno jiko hadu toob kado bas duu toob wayu waladii qad'uz salaad فباي حديث وركه اي بعده بعد القران يمنون رومين يان هدا القران كرمين ويان وركه قال لا روميسن كرا واكه بالمثل داتكا ا كريسانكيي ملي داتكا ودعوانيانا ويهدياان واخ ما هيا واخ لو ما نبي عيسى بصمين ma aqligay gali ka tawiil gabadh dhasay inu khalqiga xukumo badbaadiyo key abuuray aqniga gal kar midba alikori yar dal yaraayo kaaftameyn niyo ciise athra bikhad geethe in tuuna wali isagu dal soo wiil diir ay dadka soo hordhigan ma hayaan lacag iyo wax daran bay u sheegay qofka rumaysan waaya war kale oo rumaysan ma ku dhici waad fa baye hadith war kale yee wa